وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ قَا يَا قَوْم عَبُدُ اللهَّهَ مَا لَكُم مِنْ إلَه غَييْرُهُ إِن أَخَافُ عَلَيكُم ذَابَ يَوْ مِن ععَظب قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِ لَنَرَكَ فِي ضَلََالِبٍ مُبين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 فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الكلف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميب وإلى عاد أخاهم هودا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ inna malana raka fi safahatan wa inna lanadhunuka min alkaazibin qala ya qaumi laysa bi safahatan walakinni rasulun mir